رَبَّنَّازْ قَيْنَ الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا رَحِمَهُ وَأَطَاعَهُ سَلَامُونَ شَهْرًا حَتَّى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 طير الأولين، أولئك الذين حق عليهم القول في أم من قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، إنهم كانوا قاسين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون فيوم يعرض الذين كفروا على النار